Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzilul kitabe la rayba fihim mir rabbil alamin Em yekuluna iftarahu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 yedebberu alamr min al-asmaa ila al-arz, thumma yaruj ilyhi fi yoomin kana miqudarhu alfasanetim min ma taddun. انا كل شيء ان خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء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 دَنَهُمْ بل بِطَائِرِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا منقنون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 İnna nesina kum ve azab al xuld bimakun tamalun. la يكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وممن رزقناهم ينفقون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 لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الذين فسقوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلْتَظْهِرْ إِنَّهُمْ مُتَظَاهِرُونَ